ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فَعَقَر فكيف كان عذابي ونذر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجزي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَ قَدرَ وَدُهُ عَ ضَيْفِهِ فَقمَسْن أَعيُنَهُم فَذوقُ عَذاَابِ وَنُذُرُ وَلَ قَدَ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذاَابُ مُسْتَقِل فَذوقُ عَذاَابِ وَنُذُرُ وَلَ قدَْ السَّررنَقُرآنَ للِذِكْرِ فَهَلمِم مُدَّكِل. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ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 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما السسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر